يا لياليها بالذكر نقضيها سبحان باريها منزل القرآن فعال يهدي بها الحيران بالناس والانفال نجدد الامال معلوم كتابنا الفرقان كل الحروف نجوم تضيء طول اليوم كتابنا معلوم كتابنا الفرقان دنيا لياليها للذكرى ضيها سبحان بارها منزل القرآن ذكر لنا كسور زادا ليهالي نور بأمر رب الطوب رب عظيم الشام في ليلة القدر في أف... In the early سلام peace فضل من الرحمن في mercy القدر في Lord In the night of the dawn In the شافيع حافظه ونور لافظه ويل لرافظه فتركه خسرا شافيع حافظه ونور لافظه ويل لرافظه فتركه دنيا لياليها بالذكر نقضيها سبحان بارها منزل القران ذكر لنا كسوه زاد الليالي نور بامر رحيم يحفظه رب الناس من نية الخناس على مدى الأزمان مزعزع الوسواس يحفظه رب الناس من نية الخناس أزمان يا رب تحمينا وإليه تهدينا وبه تنجينا إذا الحساب حا يا رب تحمينا وإليه تهدينا وبه دنيا لياليها بالذكر نقضيها سبحان باريها منزل القرآن ذكر لنا كسور زاد الليالي